هو أشرف الله هو أشرف الله هو أشرف أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله أهد أن محمد رسول الله الصلاة Hayran ol اي على الفنا My